وإذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون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 اِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يقولوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ قَالْتَ لَهُمْ الله قَالْتَ لَهُمْ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَوْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَهُ وَرَأَوْهُ سَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله له إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون ليرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله الرزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا يفعل ذلك فانائك هم الخاسرون وان بقوا مما رزقناكم قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربنا لو لا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله إِذَا إذا جاء أجلها والله خبير بما <تصفيق> التأوال